14 mahsusi 14 mahsusi dunia انا خبرك انا طعش معصوم الدنيا فرحانه لو ما ذكرهم كان صرنا بخبرك انا 14 معصوم الدنيا فرحانه لو ما ذكرهم كان صرنا بخبرك انا عاشق وتدريلي ومقدر يديني يا عيني هل فات ابويا عاشق وتدريني قم دنيت وديني صل يا عيني على الفاتم وانا صل على محمد وهال بيتي احمد حبيتك وحبيت روحي على مود ما انحسب موجود الا بوجودك حبيتك وحبيت روح على مود ما انحسب موجود الا بوجودك يا حدر ومالي غيرك بدلالي بهواك كانت... يا الوالي الروح والهنا يا حدر ومالي غيرك في دلالي بهواك يا الوالي الروح والهنا تحت عشم الدنيا فرحان لو ما ذكره الكان صرنا بخبرك اسمع صوت الدنيا فرحه لما ذكرهم كان صرنا بخبر كان عاشق وتديني قمت يديني نفس اللي يا عيني حتى تبو يا انا عاشق وتديني قمت يديني نفس اللي يا عيني حتى تبو يا انا صل على محمد وهال بيت احمد طفى بيه النار كل برد الغيوم متعلق روحي عليك نجمه ويا النجوم طفى بيه النار كل برد الغيوم لو مريت طاري تمطر ثلج ناري يا ملهم اشعاري حبق غفى هنانه لو مريت طاري تمطر جمر ناري يا ملهم اشعاري 14 معصوم الدنيا فرحانه لو هذيك كانوا 14 عاشق وتدريني قم دني تديني بسلي يا عيني على الفاتم صل على محمد وهال بيت احمد دارت عليك سنين عام بثره عام مبروك لك مبروك يا ساطي الاسنام دارت عليك سنين عام بيتر عام مبروك لك مبروك يا صوت الاسلام ما غبت عن عيني فورتين تدريني بين الله ما بيني نورت ما غبت عين عيني يا اللي ما بني نورت دنيا والله معصوم الدنيا فرحانه لو ما ذكرهم كان سرنا خبر كان والله معصوم الدنيا فرحانه لو ما ذكرهم كان سرنا خبر كان عاشق ويتي لي ونتي يديني يا عين يا عين اشك وتدريج ضنيني توديني بس يا عيلي علي على فاطم يا صل على محمد وهال بيت احمد ها يا علي الكرار يا منصف الناس يا العجب تكلي اليوم بسيت الباس ها يا علي الكرار يا منصف الناس يا اللي حيت بدك لي اليوم بس هيت اشهد لك بالكان ما بدلك يا هولي جيب عدلك غيرك يا مولاي بتنصيبك اشهد لك بالكان ما بدلك يا هولي جيب عدلك غيرك يا مولانا عاش محسوم الدنيا فرحانه يذكروهم كسرنا بخبر كان 14 <تصفيق> معصوم والدنيا كان عاشق وتدريلي كنتني تديني بسال يا عيني الكاتب على, على محمد بيت احمد ميلادك كل يوم يا احلى من صوره جهال الناس قل من بسم الله مشوارج قلبي انا مختارج دار الفرح داري هالحال بسم الله مشوارج قلبان مختار قدار الفرح درت واغرى لك 14 مرسوم الدنيا فرحانه لو ما بيكون هم كان سناب خبر كان 14 مرسوم الدنيا فرحانه عيني هل فات ابويا عاشق وتدريني خاتم <تصفيق> ya <تصفيق> <تصفيق>